بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسنذكر المعنى الإجمالي للمثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى في حق المؤمن والكافر هذا المثل بين الله سبحانه وتعالى فيه أثراً من آثار قدرته وأثراً من آثار رحمته وأثار رحمة الله عز وجل في الكون كثيرة أمر الله عز وجل نبيه أن ينظر إليها وإلى كل مسلم ينتفع بهذا النظر قال الله عز وجل فانظر إلى آثار رحمة الله فانظر إلى آثار رحمة الله ومن هذه الآثار ما ذكر في هذا المثل أثر من آثار القدرة الإلهية والرحمة الربانية ألا وهو إرسال الرياح تتقدم هذه الرياح المطر تتقدم السحب وهذا فيه إذا أقبلت الرياح إشارة وبشارة تبشر بقدوم المطر بأن المطر قادم بأن أثرا من آثار رحمة الله عز وجل سيحل بهذه الأرض لذلك قال الله عز وجل عن هذه الرياح بشرا بين يدي رحمته بين يدي المطر أي تتقدم المطر حتى إذا أقلت سحابا حتى إذا حملت تلك الرياح السحب العظيمة الثقيلة المحملة بالمياه الغزيرة التي لو اجتمعت قوى لحمل ذلك الماء لما أطاقت وهذه الرياح مع لطافة جسمها إلا أن الله عز وجل يظهر فيها قدرته سبحانه وتعالى كيف يقوي الضعيف حتى يصير بتلك القوة التي لم تعهد ولم تعلم؟ ثم إن الله عز وجل إذا أراد أن يسقي أرضا أرسل تلك السحب فوق تلك الأرض وهذه الأرض وصفها الله عز وجل بأنها بلد ميت أو بلد ميت له أحد صفتين هذا البلد وهذه الأرض لها أحد وصفين الوصف الأول أنه قد تحقق موته هو ميت يعني تحقق موته فليس فيها ذرة حياة ليس فيه ذرة حياة كله ميت من مقدمته إلى مؤخرته الوصف الثاني أنه قارب على الموت فقد حصل للناس شدة وحاجة في تلك الأرض وكادت الحيوانات أن تموت وذبل النبات ولم يبق فيه أثر وكاد الناس أن يموتوا فيرسل الله عز وجل هذا الماء إلى ذلك البلد لتظهر رحمته سبحانه وتعالى على ذلك البلد فهذا البلد أصف بأنه ميت وميت ما تحقق موته وما كاد أن يصل أصحابه أو أهله إلى الموت قال الله فأنزلنا به الماء أنزلنا بذلك البلد الميت الماء فأخرجنا به من كل الثمرات وهذا تذكير بنعمة أخرى بعد إنزال المطر ألا وهي إخراج جميع أنواع الثمرات من ذلك البلد الميت لم يقل الله عز وجل فأخرجنا به الثمرات أو فأخرجنا به ثمارته، ولكن قال من كل الثمرات ليعلم أولئك بأن نعمته عظيمة وأن رحمته واسعة حتى صارت هذه الثمرات المتنوعة تخرج من البلد الذي عد ميتا فأخرجنا به من كل الثمرات ثم ذكرنا الله عز وجل وقاس بإحياء الأرض الميتة على إحياء الناس وإخراجهم من قبورهم يوم المحشر فحين يأذن الله عز وجل ببعثرة القبور وإخراج من فيها فإن الله سبحانه وتعالى سيأذن بذلك ويحصل يقع ذلك فيخرج الناس وتتبعثر أو يبعثر ما في القبور ويخرج الناس بأجسادهم إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى وهي أرض المحشر كذلك نخرج الموتى وهنا استدل او ذكر الله عز وجل دليلا محسوسا يعرفه الناس ليثبت به البعث الا وهو اخراج النبات من الارض الميتة هذا دليل حسي ظاهر وبين لا لبس فيه ولا غموض استدل, استدل بذلك على إحياء الموتى وإخراجهم يوم البعث والنشور ثم قال الله في ختام الآية لعلكم تذكروا ألا تتذكرون هذا الأمر؟ ألا تعرفونه؟ هذا أمر يطلب من كل مسلم ومن كل مؤمن ومن كل إنسان أن يتأمله ليرجع ببصيرة نافذة إلى أن الله عز وجل على كل شيء قدير. ثم ذكر الله عز وجل الناس بأن الأرض هذه وأن بلاده هذه تنقسم إلى قسمين. قد وصلها الماء، لكن هذه الأراضي تنقسم إلى قسمين. طيبة تقبل هذا المطر وترتوي به فتخرج أنواعا من الثمرات وأرض ليست بطيبة بل هي خبيثة لا تمسك الماء ولا تنبت تلكل ولا يخرج منه النبات إلا بعسر ومشقة مع عدم المنفعة والبركة والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه وبسهولة والذي خبث لا يخرج إلا نكدا إلا نكدا ثم ذكرنا الله عز وجل بأن هذه الآيات وهذه الأمثال التي يضربها هي من تصريف الآيات من تنويع الأدلة لإثبات ما يريد سبحانه وتعالى من البعث وغيره ثم ذكر أنه لن ينتفع بتنويع الأدلة والآيات إلا الشاكرون الذين يشكرون نعم الله عز وجل وتأملوا شخصا أدرك نعمة ولمسها بيديه فإذا به يتنكر أو ينسى أنها من الله عز وجل ينسى أنها من الله هل ينتفع بها وهي في يديه وشخص آخر تأتي إليه النعمة ويحسها ويلمسها ويذكر أن الله عز وجل هو الذي ساقها إليه فيرجع بالشكر هذا هو الذي انتفع بالنعمة هو الذي انتفع بمثل هذه الآيات التي ساقها الله عز وجل وصرفها فليكن الشخص من الشاكرين لله سبحانه وتعالى على جميع النعم ومن ذلك ما يأتي به الله عز وجل من الأمطار ومن الغيث المبارك الذي ينفع الله سبحانه وتعالى به هذا هو المثل وننبه على تشبيه ذكره الله عز وجل في هذا المثل لأهل العلم فيه أقوال في شأن التشبيه المذكور في هذا المثل قال ابن عباس رضي الله عنه هذا المثل لكي تعرف من هو الذي ضرب من أجله المثل قال ابن عباس هو مثل ضربه الله عز وجل للمؤمن والكافر فالمؤمن إذا نزل على قلبه شيء من القرآن ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ارتوى ارتوى وانتعش قلبه وحي بإذن الله عز وجل بعد أن كان ميتا وذلك مثل قول الله سبحانه أو من كان ميتا فأحييناه أو من كان ميتا فأحييناه يحييه الله عز وجل كما أحيى الأرض الميتة بالوابل والمطر من السماء يحيي الله قلبه والكافر هل ينتفع إذا نزلت عليه تلك الآيات أو أتت لا ينتفع فهو مثل البلد الخبيث الذي لا يخرج نباته إلا نكدا بعسر ومشقة وبدون منفعه وبركه هذا القول الأول الثاني أن هذا مثل ضربه الله عز وجل للقلب الذي يقبل الموعظة شبهه بالبلد الطيب والذي لا يقبل الموعظة شبهه بالبلد الخبيث هذا التشبيه أو هذا المعنى ذكره الحسن البصري رحمه الله تعالى هذا هذا تنبيه على أن المواعظ ينبغي أن يتعظ بها وأن يقبلها القلب، أن يقبلها القلب، وإذا قبلها القلب انتفع انتفاعا عظيما كمن تفع البلد الميت فأخرج من كل الثمرات. وسبحان الله ربما مواعظة واحدة يسمعها الشخص فتقع في قلبه. فيتغير أمره كله إلى خير وإلى دين وإلى استقامة وإلى سنة يتغير أمره وتأملوا قصة ضماد سمع موعظه يسيره من النبي عليه الصلاة والسلام والرسول عليه الصلاة والسلام يقول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله سمعها ضماد وضماد يريد أن يعالج النبي صلى الله عليه وعلا عليه وسلم من ريح زعم بعض الناس أن به شيء أن به شيئا فلما سمع هذه الموعظة رجع هو المداوى وهو الذي كانت فيه علل وهو المريض شفي بهذه الآيات وحي قلبه بهذه الكلمات من النبي عليه الصلاة والسلام وانتفع انتفاعا عظيم انظر موعظة واحدة انتفع بها وشهد في الحال أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله المعنى الثالث ما ذكره قتاده رحمه الله قتاده ابن دعامه السدوسي رحمه الله أحد المفسرين الكبار قال هذا مثل لمن كمل إيمانه ولمن نافق الذي كمل إيمانه بالإيمان هذا يشبه البلد الطيب الذي يخرج منه أعمالا صالحة تخرج منه أعمال صالحة كما أخرج ذلك البلد الطيب من كل الثمرات فبصره وسمعه ويده ولسانه وقلبه وقدماه وفرجه وبطنه كل هذه تقوم بأعمال صالحة أخرجت أعمال كثيرة من الأعمال الصالحة مثل البلد الطيب الذي يخرج من كل الثمرات والبلد الخبيث هذا مثل المنافق مثل المنافق الذي لا يخرج منه العمل الصالح إلا بعسر ومشقة كما قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وقال الله عز وجل عنهم يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا نكد ما يقوم بالعمل إلا مع نكد وصعوبة ومشقة وعسر لم ينتفع فهو بلد خبيث أما المؤمن الذي كمل إيمانه فإنه يخرج ثمرات عظيمة من جميع أصنافها أيضا مما ذكر في هذا أنه مثل لمن قبل العلم ووعاه ومن نفر عن العلم ولم يقبله ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء قبلت الماء هذا الذي يقبل العلم قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ما ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل منفقها في دين الله فعلم وعلم ومن لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به إذن أنت إذا أردت أن تكون بلدا طيبا اقبل العلم افتح صدرك للعلم افهمه تكون حينئذ بلدا طيبا يخرج نباته بإذن ربه وتكون قد أخرجت بذلك العلم خيرا كثيرا فنتجت عن تلك المعارف وتلك العلوم أعمال صالحة عظيمة قمت بها بسبب بركة العلم الذي قبلته فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وتأمل هذا بينما الجاهل الذي لا يحب العلم ولا يقبله مثل القاع أو الأرض الصلبة التي لا تمسك الماء ينزل المطر فلا تمسك الماء ولا تنبت الكلأ ولا تنبت شيئا هذا الذي لا يقبل العلم وهذه المعاني كلها محتملة في هذا المثل الذي ضربه الله عز وجل نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيك.